غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 السَّلَةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَسْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن غَرًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صن الذين يقولون ربنا هب لنا من أسوادنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيها تحية سَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّوْا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبُرُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ نَاذُرَائُكُمْ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا